قوله تعالى: ولتكم منكم أمّة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأُلائكم المُفلحون وهذه أَيْضًا عظيمة فيها الحث على أمر من صميم هذا الدين وبه قوامه وهو الأمر المعروف والنهي عن المنكر وقوله يدعون إلى الخير اختلف الناس في الخير المقصود هنا فقيل الإسلام وقيل العمل بطاعة الله والمعنيان متقاربان متلازمان قلتكم منكم أمّه يدعون إلى الخير أي الإسلام يدعون إلى العمل بطاعة الله سبحانه وتعالى المعنيان صحيحان ولا تباين بينهما وهكذا قوله يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وهذا من عطف الخاص على العام فإن الأمر المعروف والنهي عن المنكر في الخير وهما من أعظم الخير ولكن خصهما بالذكر لبيان منزل منزلتهما وأن شأنهما عظيم وأن شأنهما عظيم وهذا كقوله سبحانه وتعالى وجبريل أميكال في الآية التي في قوله في البقرة من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريلا ومكاله وهكذا حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى فهو من باب عطه الخاص على العام بيانا لتشريف الخاص وبيانا لمنزلة الخاص وهذا من هذا الباب وإلا الأمر المعروف والنهي عن المنكر داخل داخلان في قوله إلى الخير يدعون إلى الخير فإن الأمر المعروف النهي عن المنكر يدخلان في الخير ولكن لبيان هذه المنزلة وقوله يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ذكر شيخ الإسلام تعريفا جميلا للمعروف وتعريف أيضا كذلك المنكر كما في اقتلاء صراط المستقيم فقال المعروف اسم جامع لكل ما يحبه الله من الإيمان والعمل الصالح هذا هو المعروف اسم جامع لكل ما يحبه الله من الإيمان والعمل الصالح والمنكر اسم جامع لكل ما كرهه الله ونهى عنه وهذا تعريف شامل للمعروف والمنكر فكل ما يحبه الله من الإيمان والعمل الصالح من المعروف من كل ما يبغضه الله ويكرهه من الأمور التي نهى عنها فهذه من المنكر هذه من المنكر. وبنو الجوزي يقول رحمه الله كما في تفسيره المعروف هو ما يعرفه كل عاقل ما يعرفه كل عاقل صوابه هذا المعروف ما يعرفه كل عاقل صوابه فهو المعروف وضده المنكر. قال وقيل المعروف ها طاعة الله والمنكر معصيته وهذا أيضا كلام جميل ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر يأمرون بطاعة الله وينهون عن معصيته بعد أن ذكر التعريف الأول بأن المعروف هو ما يعرفه كل عاقل أو ما يعرفه كل عاقل صوابه هذا المعروف قال وضده المنكر وقيل المعروف طاعة الله والمنكر معصيته حاصل تعاريف متقاربة وما ذكره شيخ الإسلام كما سمعت لا يبين ما ذكره ابن الجوزي فالمعروف اسم جامع لكل ما يحبه الله من الإيمان والعمل الصالح والمنكر اسم جامع لكل ما كرهه الله ونهى عنه هذا تعريف شيخ الإسلام في الطباء الصلاة المستقيم وقوله أمة ولتكن منكم أمة أي جماعة تكون جماعة على القول بأن من زائدة تكونوا طائفة على هذا الخير وعلى القول بأنها تبعضية ولتكن منكم جماعة أي بعضكم يكون يقوم بهذا الواجب العظيم وهم أهل العلم طلاب العلم الذين يعرفون المعروفة ويميزونه عن المنكر لأن الأمر المعروف أنه عن المنكر يحتاج علم يحتاج علم فربما ينهى الشخص عن معروف ويظنه منكرا إن كان جاهلا ويأمر بمنكر ويظنه معروفا وهذا صنيع كثير من عوام الناس ربما مسكين أمر بعض البدع ويظنها من المعروف محمد رسول الله فيها وهكذا ربما ينهى عن سنن ويظنها من المنكر ويظنها من المنكر فإذا الأمر معروف والنهي عن المنكر يحتاج العلم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير جماعة تقوم بهذا الواجب العظيم فإنه من فروض الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الآخرين فهو فرض من فروض الإسلام التي يجب على الأمة أن تقوم به يجب على طائفة أن تنبري للقيام بهذا الأمر العظيم الذي به قوام الدين كما سمعته وأمة في الشرع لها معان فمنها الجماعة كما في هذه الآية وفي قوله ومن ذريتنا أمة مسلمة لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك أي جماعة مسلمة لك دعو الله سبحانه وتعالى أن يجعل في ذريتهم جماعة مسلمة والسجاب الله هذا الدعاء من إبراهيم وإسماعيل ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وألنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت تواب الرحيم فهذا بمعنى الجماعة وهكذا يأتي تأتي الأمة بمعنى الدين كما في قوله تعالى إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على أثار مهتدون في آية مقتدون فهذا هو نبي الدين وجدنا آباءنا على دين وعلى ملة إن وجدنا آباءنا على أمة أي على دين وعلى ملة وهكذا تطلق على الزمان والذكر بعد أمة تطلق على الزمان كما في قوله تعالى والذكر بعد أمة أي بعد زمن ذكر هذا الشيء وأيضا تطلق على حسن قامة تقول فلان حسن الأمة حسن الأمة أي حسن القامة فلان حسن الأمة فتطلق على حسن قامة أيضا ومنه قول الشاعر إن معاوية الأكرمين حسان الوجوه طوال الأمم إن معاوية الأكرمين حسان الوجوه طوال الأمم والشاهد طوال الأمم أي طوال القامة فهي تطلق على هذه المعاني التي سمعتها تطلق على بعض هذه المعاني التي ذكرت فأمة لها معان، فمن يعيدها هم. تأتي معنى الإمام في الدين نعم كما في قوله تعالى إن إبراهيم كان أمة وهنا قالوا تطلق معنى الجماعة لأن الجماعة تطلق على الواحد جعلوه معنى الجماعة ولم يجعله مع ال الإمامة جعله مع الجماعة والجماعة ربما أطلقت عن الواحد إن إبراهيم كان أمة أي جماعة وإن كان وحده وإن كان واحدة فهو جماعة لأن الجماعة موافق الحق وإن كنت وحدك نعم وجعلنا جعل من ذر... نعم ومن ذريتنا أمة مسلمة هذا بمعنى إيش جماعة نعم أيجعل جماعة من ذريتنا بمعنى حسن القامة ومنه قول الشاعر إن معاوية الأكرمي نحسان الوجوه طوال الأمم نعم تأتي بمعنى الوقت والذكر بعد أمة أي بعد الزمن أها. بمعنى الدين أحسنت إن وجدنا أباءنا على أمة على ملة على دين أحسنت فأمة لها معان. قوله يدعون إلى الخير ما معنى الخير قيل الإسلام وقيل يدعون إلى العمل بطاعة الله ويأمرون بالمعروف هذا من أي أنواع العطف عندهم في اللغة العام هذا باب عطف الخاص على العام تذكر له نظيرا في القرآن آه. نعم حسنته جبريل وميكاله من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكانه وأيضا حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى وهذا علته ما هو هذا العطف الخاص ما هي علته نعم حسنته بأن منزلت هذا الخاص وبأن شأن هذا الخاص وأنه أمر عظيم حسنته وينبغ العناية به إجلال هذا الخاص الذي عطف طيب أحسنتم فما هو المعروف وما هو المنكر المعروف اسم جامع لكل ما يحبه الله من الإيمان والعمل الصالح والمنكر اسم جامع لكل ما كرهه الله ونهى عنه من قال هذا ابن تيمي رحمه الله في اقتضاء الصلاة المستقيم قال رحمه الله وهذا الباب كما سمعته الله ختم الآية فيه بأن ما يترتب عليه وأولئك هم المهلحون وهو باب فلاح ومناط فلاح لمن قام به حق القيام من هذه الأمة قال ولتكم منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. قول تعالى ولتقوم منكم أمّة أي يكون أمة من صلة ليست للتبعيد هذا في خلاف بين الناس بين النحاء وبين أهل اللغة في من في قول تعالى ولتكم منكم أمة فالإمام يرى أن من هنا ليست للتبعيد. وإنما هي صلة وتوكيد فهي زائدة أي كونوا أمة ولتكن منكم أمة أصل أمة فمن هنا ليست, ليست تبعيضية وإنما هي صلة وتوكيد أي زائدة والإمام القرطبي يرجح أنها التبعيد ومنهم من قال هي لبيان الجنس هي لبيان الجنس ولتكن منكم أمة هذه من لبان الجنس. وتقدم معك في الألفية من التي لبان الجنس أنها إذا وقعت بعد نكره فهي في فهي تقدر تقدر بالضمير. اشتريت أسورة من ذهب أي هي ذهب. يوضع موضوعها المبتدأ موضعها المبتدأ. اشتريت أسورة من ذهب أي هي ذهب. فيوضع محلها الضمير ويجعل خبرا مبتدأ محله. وهكذا أشتريت ثوباً من حرير هذه نبيان الجنس أشتريت ثوباً من حرير أي ثوباً هو حرير هو حرير إذا وقع بعدها نكره وإذا وقع بعدها معرفة فإنها تقدر بالموصول والضمير فاجتنبوا الرجسة من الأوثان فياجتنبوا الرجسة الذي هو الأوثان, الذي هو الأوثان فإذا وقع وقعت بعد معرفه معذرة إذا وقعت بعد معرفة فتقدر بالموصول وبالضمير وإذا وقعت بعد نكرة تقدر بالضمير فقط اشتريت ثوبا من حرير أي هو حرير أي هو حرير ثوباً هو حرير وإذا وقع ما بعدها ما قبلها معرفة فتقدر بالموصول وبالضمير فتجنب الرجس من الأوثان أي الذي هو الأوثان هذا الرجس وهذا الذي يظهر أنه محتمل أن تكون للتبعيض ومحتمل أن تكون لبيان الجنس وأما زائد ففيه نظر زائد فيه نظر فهي إما لبيان الجنس أو للتبعيد ولتكن منكم أمة أي بعضكم يقوم بها يقوم بهذا الواجب يكون بعضكم يقوم بهذا الواجب العظيم واجب الأمر معروف وهذا يناطل أهل العلم وإن أهل الخبراء المعرفة بهذا الأمر فتكون تبعيدية أو تكون لبيان الجنس كونوا أمة تقوم بهذا الجانب ولتكن أمة منكم ولتكن أمة منكم هي منكم هذه الأمة فتكون لبيان الجنس وأصل فيه تبني تأخير ولتكن أمة منكم يكون جار ومجرور هنا في محل نص الحال لأنه تقدم على أن كان تامه وأما على أنه ناقص خبر مقدم وأمة مؤتدة مؤخر ويدعون صفة لأمة الجملة فهي محتملة فيها أقوال زائدة وبيان الجنس وتبعيضية والقرط يرجح أنها تبعضية تكون أمة بعض منكم يقوم بهذا الواجب، ويقوم بعضكم يقوم بهذا الواجب العظيم. والقول الثاني أنه لبيان الجنس أي ولتكن أمة منكم ما هي من غيركم من أمة محمد منكم تقوم بهذا الواجب. فاجتنبوا الرجس من الأوثان أي الرجس الذي هو الأوثان. اشتريت ثوبا حرير. اشتريت ذوبا من حرير أي ثوبا هو حرير الذي اشتريته لأن قولك ثوبا ما ندره من حرير من غير حرير فهذه البيان الجنس المتقدم تأتي بعد نكرة وبعد معرفة التي نبيان الجنس فإن كانت بعد معرفة في محل نصف حال الجار المجروب وإن كانت بعد نكره فالجار المجروب في محل نصف صفة غصي في محل صفة في محل صفة إما رفع إلى حسب أشتريت ثوباً من حرير، فهذه في محل نصف جار ومجنون في محل نصب صفة. مررت برجل من بني فلان، مررت برجل من بني فلان، فهذا إبيان الجنس أيضاً. هو من بني فلان هذا الرجل، فتكون في محل جار صفة. فهذا التي بيان الجنس تبين جنساً قبلها. الرجس هذا جنس، من أيش هذا الرجس؟ قال من الأوثان. اشتريت ثوبا هذا جنس محتمل من حرير محتمل من خز نوع من الخز محتمل من صوف وغير ذلك من أنواع التي ينسج تنسج منها الأثواب. فلما قال من حرير عرفنا أن هذه من لبيان الجنس المتقدم. هذا الجنس المتقدم ثوب هو من حرير لا من غيره. فهذا إعرابها إن كان قبلها معرفة في الجار ومجرور في محل نصب حال لا إشكال. وإن كان قبلها نكرة فالجار مجرور في محلي صفة وعلى حسب الموصوف نصبا وجرا ورفعا قال رحمه الله قوله تعالى ولتكن منكم أمة أي كونوا من صلة ليست للتبعيد كقوله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان وهذه ما هي صلة هذه لبيان الجنس فتعبيره بصلة إن أراد بها زائدة خطأ فإن التنظير هنا غير صحيح فاجتنب الرجس من الأوثان فهذه من أصلية وهي لبيان الجنس وليست بصلة أي زائدة فما أدري ماذا يقصد بصلة فإن أراد زائدة فليس بزائدة في التنظير وإن قال بعض في المنظر له زائدة في المنظر له زائدة لكن في المنظر به فهي لبيان الجنس وليست بزائدة قالك قولي تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان لم يريد اجتناب بعض الأوثان بل أراد فاجتنبوا الأوثان نعم هذا الذي أراده فاجتنبوا الأوثان ولم يريد اجتناب بعض الأوثان نعم في الآية لا شك أنها ليست تبعيضية الآية التي نظر بها وأما في الآية المنظر لها فاختلف فيها الناس اختلف فيها الناس والصواب لا تخرج عن ذين القولين إما لبيان الجنس أو التبعيد. قال لم يرد اجتناب بعض الأوثان بل أراد فاجتنب الأوثان واللام في قوله والتكن لام الأمر قوله يدعون إلى الخير أي إلى الإسلام والقول الثاني إلى طاعة الله سبحانه وتعالى إلى العمل بطاعة الله يدعون إلى الخير أي إلى الإسلام وهذا قاله مقاتل يدعون إلى الإسلام قاله مقاتل والثاني قاله أبو سليمان الدمشقي غيرهم ربما لكن هذا الذي وجدنا التنصيص عليه في ابن الجوزي قولوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم نفلحون أخبرنا إسماعيل بن عبد القاهر قال أخبرنا إسماعيل كيف إسماعيل عندكم إسماعيل إيش إسماعيل عبد القاهر عندي ابن. نعم. قال أخبرنا اسماعيل بن عبد القاهر. قال أخبرنا عبد الغافر ابن محمد. قال أخبرنا محمد بن عيسى الجلودي. قال أخبرنا إبراهيم بن محمد بن سفيان. قال حدثنا مسلم ابن الحجاج. سند إلى مسلم انتهى هنا. في الحديث من صحيح مسلم. قال حدثنا مسلم ابن الحجاج. نيسابوري. قال حدثنا أبو بكر محمد بن أبي شيبة قال أخبرنا وكيع عن سفيان بن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال قال أبو سعيد رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ومن ومن من الفاظ العموم كما تعلمون فكل من رأى منكرا يجب عليه تغيره هذا هو وكل بحسبه من رأى منكم منكرا فليغيره والأحوال كما تعلمون في الحديث قد أبانها رسول الله فهي درجات على حسب استطاعة الشخص من رأى منكم منكرا فليغيره بيده لأن المصنف كما ترى يرى أن من هنا زائدة ويجب على الجميع أن يغيروا المنكر ولتكن منكم أمة هذا هو من رأى منكم منكرا يجب عليه أن نغير ذلك بحسب استطاعته قال فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان وبعضه يولي ذلك حبت خردا من قال أخبرنا أبو عبد الله ابن الفضل الخراقي قال أخبرنا أبو الحسن الطيسفوني قال أخبرنا عبد الله بن عمر الجوهري. قال أخبرنا أحمد بن علي كشميهني. قال أخبرنا علي بن حجر. قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر. قال أخبرنا عمرو بن أبي عمرو عن عبد الله بن عبد الرحمن الأشهلية. قال عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا تأمرن بالمعروف ولا تنهون ولا تنهون عن المنكر ولا تنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عذابا من عنده ثم لا لتدعنه فلا يستجاب لكم بس الله العافية هذا الحديث حسن بعضها العلم ففيه الأمر المعروف أنه عن المنكر وجوبا وأن ترك الأمر المعروف أنه عن المنكر من أسباب عذاب الله أو لا يوشك الله ان يبعث عليكم عذابا من عنده ثم لا تدعو فلا يستجاب لكم وهذا حال كثير من الناس الذين تركون هذا الواجب يدعو يدعو لا يستجاب له ويرى المنكرات بل يحس على المنكرات ويدعم المنكرات قال اخبرنا الإمام ابو علي الحسين بن محمد القاضي قال اخبرنا ابو طاهر محمد بن احمد بن المحمش الزيادي قال أخبرنا محمد بن الحسين القطان قال أخبرنا علي بن الحسين الدراوري علي بن الحسين وردي قال أخبرنا أبو النعمان قال أخبرنا عبد العزيز بن مسلم القسملي قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال سمعت أبي بكر الصديق رضي الله عنه يقول يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا منكرا فلم يغيروه يوشقوا أن يعمهم الله تعالى بعذابه وهذا من ذلك المتقدم حديث حليفة رضي الله تعالى عنه أن ترك الأمر المعروف النهي عن المنكر من أسباب عذاب الله جل وعنى وهذا الحديث ثابت أيضا حسنوا على الباني وغيره الحاصل هذه الآية مترادفة مع هذه الأحديث أو هذه الأحديث مترادفة مع هذه الآية قلتكم منكم أمة يدعون إلى الخير فالأمر المعروف النهي عن المنكر من الواجبات والفروض الكفائية وأنه يجب على هذه الأمة أن تقوم بهذا الواجب وينبغي لهذا الواجب أمه علماء طلاب علم يقومون به وأما من عاين منكرا من المنكرات فيجب عليه تغييره. يجب عليه تغيره من عاينه منكرا ويعلم أنه منكر وتحقق أنه منكر عامي وغير عامي استبان له بالدليل من رأى منكم منكرا فليغيره ويجب على الأمة أن تحقق جماعة فيها تقوم بهذا الواجب تقوم بهذا الواجب فهو من خلوط الكفاية وأما على الأعيان فمن عاينه منكره وعلم أنه منكر بدليله يجب عليه أن يغيره لقوله من رأى منكم منكرا فليغيره إلهنا سبحانه الله وحمدك وعالله